إن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا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 ثم يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ نُهُو عَلِمْ نَجْوَاتُمْ مَا يَعُودُنَ لِمَا نُهُو عَنْ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 يا أيها الذين آمنوا إذا تناجتم فلا تتناجو بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجو بالبر والتقوى والتقوى الله الذي إليه تحشون إنما نجوا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنون